وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى طُغْيَانِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَـ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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعه وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتضاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأفقو مما رزقناهم سرا مما ويدرؤون بالحسن السيء أولئك لهم عقب الدار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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيه يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب